أحلام الأطفال أداء حامد الحلافي صر ما حلا صر ما من هو على ما تهجد. حدا التسو ودلي يا لي و ويا وجه gaogai da qutai na لا طب ولا كنه ندم واصبحت نفسيته من دمار في دمار من كثر ما يشرب المر صايب السدام الصبر على القمو ما يلقى له غايا شب رسان يبني ابني يا ما له الوقت هدم والفقر خاين بدى رهو بذران يزرع البارحه لا لا من عيشة عادام لا يبي لعبه ولا خرعه لا نفس المسار يبني يحل مهببك رهوا لك صدام يوم يشاف حل لا طفال طواعه الحصار ف الزمن لي ياسلب الضحكه ويا عطيت للكبار الكبار بس ما راني يا عا منال الحاجه خادم ياسلب الضحكه ثمنها للكبار والوجيه اللي تاخى فتبهد الدم من عدام لم بعضها يمكنني هل نوصل درقرار دواجودي بعد هال من بنيته وانا <تضحك> يوم <في> غاب النيمان اجله كف خفق قلبي وطار